والله لا يهدي القوم الفاسقين فريق المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قُل النَّارُ جَهَنَّمُ مَأْصَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافِتٍ لَنُؤْمِنَ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِن كُنتُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقْعُدُوا مَعَ الْقَائِمِينَ ولا تصل على احد منهم ماك ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ تَأْذَنُكَ أُولُو الْعُقُولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرُّنَا نَكُنْ مَعَ الْقَائِدِينَ